يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ, ربكم أن يكفر عنكم سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ وَيُدْخِلُكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ يَوْمَ لاَ يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ يَوْمَ لاَ يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ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 فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ دْخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ فَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِي بِزْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ إِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا في الجنة ونجني من فرزعون ونجني من فرزعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ونريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين